تصبك حسنة تتؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا, يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا, ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربطون بنا الا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يطيبكم الله بعذاب من عنده بعذاب من عنده او بايدينا فتربصوا انا معكم متربصون قل أَنفِقُوا قَوْعًا أَوْ كُرَنَا الَّذِي يُتَقَبَّلُ مِنكُمْ إِن كُنتُمْ كُمٌّ قَوْمًا فَاسِقِينَ وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلَّا أَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى وَلَا يُنفِقُونَ إِلَّا وَهُمْ كَارِهُونَ